إن في خلق السم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء أنا ما ما خلقك سبحانك وإنك من تدفل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار Up the night Up <laughs> Ahem. <clears throat> Ben enfer إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم